يا أيها الذين آمنوا لا تستهينوا قول وعيد وكن موقنا يرسلون اليهم بما وعد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسولون رياهم ام دمنوا الا منكم ثم يَرُونَ نَيْرِيَ بِالْوَدَ وَنَعْلَمُ مِنْهُ عَنِمْنَا وَمَا مِنْكُمْ